في صمت على ذيك الشفاء حزن على ذاك الجبين اتذوب أسرار الحياة ابنى ضرال غرى اندفين يا راحته الروح دفى يا فرحه اللي الحزين شمس انطورت في سنا غابت علىهم ضو حنين صبح الهناء ينعرض فجر السحار والذاكرين كف انتعلت في دعاء سبحان رب العالمين أرضي أبكي آهي آه ودموا علي للساجدين يا غرة الحب وصبا فقد الحنايا والسنين صاح الأمال في منتهى والشوق والطاه الأنين رحمك ربي في علا لطفك وعطفك يا معين في جنة الغلد وغير و ان خير الرحيم يا غافر جل علا تجبر مصاب الصابرين يا لؤلؤه والوجدانه والنور الحضن الثمين حنوها في مبتدا مسك الثراء الصالحين والشكر فيض يا إله والحمد بيت الحامدين ما خاب عابد في رجاه ما ظل عابد يستعين على ذلك الشفاء حزن على ذاك الجبين اتذوب أسرار الحياة ابناظر الغر اندفين يا راحت الروح ودفاه يا فرحت الارب الحزين شمس انتوارت في سنة غابت على حب وحنين